بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين غير المستقلات العقليه تمهيده سبق ان قلنا ان المراد من غير المستقلات العقليه هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس وهي الصغرى والمقدمة الأخرى وهي الكبرى مثاله انتهينا إلى هنا من البيان أو من البحث في المسألة الأولى أو من البحث في القسم الاول من الدليل العقلي قلنا سابقا خلنا الى الجزء الثاني من الاصول ان البحث في الدليل العقلي ينقسم الى قسمين قسم من الدليل العقلي يسمى بالمستقلات العقليه والقسم الثاني وهو محل بحثنا اليوم غير المستقلات العقليه وجه التسميه بالنسبه الى القسم الاول سمي بالمستقلات العقليه لان المقدمتين لان المقدمتين في القياس هناك كلاهما الصغرى عقليه والكبرى عقليه لذا سمي مستقلات عقليه من باب المثال مثلا صغرى وكبرى في الصغرى نقول الظلم قبيحا هذه الصغرى يدركها العقل اثبتنا العقل هو المدرك للحسن والقبح الظلم قبيحا وكبرى عقليه ايضا وكل وكل قبيح عقلاه يلزم ان يكون قبيحا شرعا هذه الكبرى ايضا عقليه لان العقل هو الذي يقول اذا حكم العقل بشيء يلزم عقلا ان يحكم الشر على حكم وقلنا ايضا في المستقلات العقليه البحث فيها منفر على مساله واحد وهي مساله التحسين عقليين تنازعنا مع الاشاعر اولا تنازعنا مع الإخبار ثم تكلمنا عن الملازم وانتهى المصنف بالنسبه الى المساله الاولى المستقلات العقليه اي التحسين والتقبيح العقليين انتهى المصنف إلى القول بوجود التلازم بينما يحكم العقل بخضحه أو بحسنه وبينما يلمغي أن يحكم الشارع به هناك تلازم بينهما فكل ما حكمه التفتوا فكل لنوقع فيما وقع فيه صاحب الفصول فكل يعني فكل ما حكم به العقل لكن في مساله التحسين والتقبيح العقليين فقط عندما نقول كل نقل هنا فقط كل ما حكم به العقل في مساله التحسين والتقبيح العقليين يلزم عقلا ان يحكم الشارع على طبته انتهت هذه المساله الاولى اما القسم الثاني من الدليل العقلي المعروف بغير المستقلات العقلية سمي كذلك لأن إحدى المقدمتين فقط إحدى المقدمتين فقط عقليه والأخرى غير عقليه غير عقلية مثلا مثلا الشارع يقول هكذا الصلاة واجبة هذه معقولة هذه شرعية غير عقلية الصلاة واجبة العقل يقول العقل يقول وكل واجب شرعا تجب مقدمته عقلا الوضوء للصلاة مثلا طبعا هذا إذا ما كان عندنا وإن كان فئه البحث خلوا الى نحن هذا معنى غير المستقلات ما تكون إحدى مقدمة للقياس غير عقلي خب إذا كان هذا واضح فبحثنا من الآن في غير المستقلات العقلية في غير المستقلات العقلية التفتوا الى محل البحث ليصير خلط بين بحث المستقلات والبحث هنا بحث المستقلات الحمد لله ضرغنا من. من الآن بعد نبحث في غير والبحث في غير المستقلات العقلية منطب على مسألة واحده في المستقلات منطب على مسألة لكن كانت التحسين والتقبيح العقليات هنا هنا البحث ايضا في غير المستقلات منصب على مساله واحده لكن هي الملازمة البحث هنا منصب على اثبات التلازم بين حكم شرعي وهو عاده ما يكون في الصغرى وبين حكم شرعي اخر لكن الملازمة بينهما يثبتها العقل مثلا الصلاه واجبة هذه مقدمة شرعيه العقل يريد أن يقول إذا كان شيء واجب شرعا ايضا مقدمته شرعا العقل هنا يريد إثبات هذه الملازمة كل ما وجب شرعا وجبت مقدمته شرعا وجبت مقدمته شرعا المثبت له هو العقل لان العقل يريد ان يقول هناك فلا بين الشيء بين وجوب الشيء شرعا ووجوب ما يتعلق به ما يتوقف عليه شرعا فبحثنا هنا من على إثبات الملازم هذا ما دخل هنا فالبحث هنا ايضا منصب على اثبات التلازم بين حكمين شرعيين حكم في الصغرى وحكم يريد العقل في الكبرى اثباته ايضا في الصغرى هذا واضح خب وسنبحث هنا وسنبحث هنا في غير المستقلات في امور ادى البحث الأول ما يعرف في الوصول بمساله الاجزاء الإجزاء هذا بحثنا الأول في غير المستقلات العقلية مسألة الاجزاء مسألة الإجزاء أين البحث فيها مسألة الاجزاء طويلة متشعبة مختلفة اين البحث في هذه المساله نحن نقول الحكم الشرعي المتوجه الى المكلف عندما يخاطب المولى الشارع يخاطب المكلف الحكم في احوال ثلاث. مره المكلف يطلب منه ان يمتثل أن يمتثل الامر او الحكم الشرعي الواقعي مثلا الدوله يامر المكلف بالامتثال لحكم او لامره شرعياً مأمور به بالأمر الوارث. مثلاً، مثلاً، المولى يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقِم الصلاة لذلوب الشمس إلى غسق الليل وإلى آخره. فقرآن تدل آخره. هب أقِم الصلاة. هذا أمر، هذا أمر شرعي. واقعي واقعي عرفناه أول بحث المقول قلنا هنا الأمر الواقعي هو الذي عندما يؤمر به المكلف لا يؤخذ في الأمر حالة الشك لا مقموض ما هو هو، الصلاه المولى أمر المكلف بها ولم يأخذ في هذا الأمر ولم يراعي في هذا الأمر أن المكلف شاف أو غير شاف. إذا رأى الشك يأتي حكم آخر. ناتل ثم الطرال أو ضاهل. أما الحكم الواقع هو الذي أمر به المكلف بما هو ولم تؤخذ فيه حالة الشك. المروي يقول: الصلاه واجب. هذا أول مبدأ. هل نشوف؟ حتى المولى يقول ما دمت تشك ولم تعرف فانتقل للاخر لا هذا مأمور به بالامر الواقع الصلاه واجبة والوضوء واجب فانا اذا صليت مع الوضوء مع الوضوء هذا امتثال للامر الواقع الشر ومره اخرى امر بالامر الاضطراري حكم الصلاة أولاً تجد مع الوضوء واجبة مع الوضوء لماذا واجب مع الوضوء؟ لأن القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الثلاة تغسلوا الآية واضحة فهذا هم أمر من الصلاة أقل الصلاة وهم أمر بالوضوء كلاهما مأمور به شرعاً لكن هذا الآمر هذا الحكم أمر واضح لا ولا رؤيه وحتى يصبح الواقعي الاضطراري امر بالصلاه مع الوضوء خب إذا فقد الوضوء فقد المكلف الماء اما صاحب للمرض او لا اقوى عند ماء. لكن لا يستطيع ان يتوضا بالماء اما لمرض يؤثر على جسمه أو لعذر الآخر شرح الشارع شيء يقول له لا تطل لو يقول له انتقل إلى مدنيه صحيح فبدل الوضوء التيمم فتيمموا صعيدا طعيد. صعيدا هذا فتيمموا هذا هذا بدل بدل عن الوضوء صعيدا أنا ما مأمور أولاً وبالذات بالوضوء هذا أمر واقع. في حال تعذري أنا مأمور بالبدل. مأمور بالبدل. البدل يسمى مأمور به بالأمر الثرار. هذا واضح؟ وعندنا مأمور به بالأمر الظاهر. أشخاص؟ أما الظاهر مثالي أن أقلد فقيها من الفقهاء. وقال فقيه من الفقهاء يقول بوجوب أو يقول بحذف وجوب قراءه السوره بعد الصلاه سنه اقل اكثر ثم قال فقيها قال الفقيه الاخر يقول السوره واجبه انا سنصلي بلا سوره الآن فقير آخر اللي أنا قللت الآن يقول السورة واجبة يجب على المكلف الحن سورة كامل فتقول فتاة الفقير هذا واضح أو بجعل أوضح إذا قالت الأمارة فتقول فقير إمرأة إذا أمر من أمارة ورن من الظن وهذا الظن خدش قالت الأمارة فتقول فقير تسمي أمر أو بجعل قامت الاماره على ان هذا الثوب طاهر وصليت فيه ليس يوم يومين ثلاثه اربعه اكثر ثم بعد مده قامت اماره اخرى على ان هذا الثوب الذي كنت تعتقد انه طاهر هذا مصطحب لا نجد فالاماره الاولى فقل صاحب والعماره الثانيه ايضا حكم ضارب هذا واضح الاحكام الثلاثه عندنا حكم واقعي وحكم اضطراري وحكم منطقي هذا مو محل البحث هذا خادم للبحث مقدمه للبحر هم السؤال الاول حل الاتيان عند الضابط على خمس هم قال الامر الظاهر ينقسم الى قسمين ظاهر وباطن اما اذا ظهر فظاهر على بعض ترجع اول الكتاب وبالاخص الشرح انك موجود هذا <تصفيق> في الأمر الظاهري تقوم الإمارات والجنوب في الإصطرار البجري البجري حتى نعم نعم ونعم نعم واقعي الأولي واقعي نعم هذا الكلام, الكلام هذا أمر تقسيمه بهذه الطريقة مختلفة. نعم هذا همراه. يقال عندنا واقع الأول وواقع الثانى ويقصد بالثاني الضلال. هذا هذا صح. خب السؤال الأول. السؤال الأول. السؤال الأول عرفنا الواقع والإفترار والضبط سؤال إذا المكلف أمير بامر واتى به كما امر به قد امر بالواقع وقد امر بالضرائب وقد امر بالضرائب جئت بالامر كما امرت به اتى اذا امرت به ما هو واقع ان دخلته صلاه مع وضوء لا وضوء ما اقوم امرت بالصلاه مع التيمم في الطرائب ايضا جئت بها او عملت بالظاهر المهم أن المكلف جاء بالمأمور به بما هو مأمور به واقع مأمور بالواقع أو مأمور بالظاهر أو بالطريقة إذا امتثله المكلف هل يجزي الجزاء تحت الجزاء هل يجزي عن ماذا عن أمر نفسه؟ المولى قال صلى مع التيمم صليت هذا الصلاه خلط بعد امتثلت سقط الامر الزال النفسي به عن المامور او لا هذا السؤال الاول هل يجزي المامور به بعد الامتثال سواء كان واقعي او اضطراري او ظاهر هل يجزي المامور به بعد امتثاله عن امر نفسه ام لا أنا محضور بالامر الاضطراري صليت خلاص يكفي عن أمر هذا الاضطراري بحيث الامر الاضطراري سقط عني أم لا هذا بحث وليس هنا محل البحث لكن الجواب الجواب نعم الجواب نعم إذا أمرت في الظاهر وانتثلت في الظاهر سقط الامر عني فقتل عني ولا تجب الإعادة بل بل لا تجوز الإعادة من باب الوجود. لماذا لا تجوز الإعادة؟ يصير بعد التشريع هذا. إذا مقدم مرة ثانية واجب أقول أعيد تشريع بلا دليل. والتشريع بلا دليل محرمت العوهم هذا ما شاء الله. يعني الموان قال صلي مع الثمر صليت خلاص. فقط الامر عليه اولاد المصطفى يقول لها اذا قالي اقول راح امسك مره ثانيه واجب ست سيئه عادي الشرع ما غلب واجب ولا تعني واضح فالاتيان بالمامور به بما هو مامور به هل يجزئ عن امر نفسه نعم الجواب, الجواب نعم بل ويسقط الامر ويسقط الامر المولى قال صل مع التيمم صليت امر المولى فقط لماذا فقط بل وانتفى امده وسقط غرضه خلص بعد. لماذا لان المولى حينما امرني طلب مني ان انتفل وقد امتثلت فالغرض حصل حصل الغرض بالامتثال وسقط الامر بعد الانتفال كيف تأكي بحث في الأصول بحث الأصول وفي الواقع بحثات في بحث الأصول أي الأول هل يجوز الامتثال مرتين؟ هذا البحث مرة ثانية هل يجوز الامتثال مرتين؟ يعني أطلل ثم ما أطلل مرة ثانية. قالوا هذا السؤال هل يجوز الاتيان مرتين امتثال مرتين هذا فيه شقان مش واحد مره يكون الامتثال الثاني والامتطال الثاني بنفس الأمر الأول ومره أخرى لا هناك أمر ثاني بعد سقوط الأمر الأول هذا بحصان هذا البحث مو هكذا لا هل يجوز الامتثال بعد الامتثال بامر واحد المولى قال صليت فلي. انتهيت وابدا اعيد الصلاه مره ثانيه من باب الوجوب فقط حتى مستحق وكلام اخر مستحق كلام اخر اصلي فرادر يستحق اعيدها جماعه هذا كلام اخر انما صليت وانتهيت هل استطيع ان انفصل مره ثانيه من دون امر جديد اذا امر ثاني وبعد بعد هذا لابقاء الامر لا بالامر الاول قالوا لا يجوز لا يا لماذا لا يجوز؟ لأن لان الامر الاول بعد ان امتثلت صليت صمتت تحدثت انتهى بالقطف المولى امر لامتثال امر المولى عله لامتثال لاقصد الغرض وهو الامتثال في خالص الغرض معلول الأمر علم فإذا جاءت العل وجب المعلول انتثلت خلط بعد انتثل فإذا انتسلت مرة ثانية مرة ثانية يكون هذا عدد لأن الغرض قد حصل المصنف يقول لا يجوز الانتثال بعد الانتثال إلا وهذا إلا باطل، إلا إذا قلنا بجواز. وجود المعلول بلا عله وهذا ممكن او لا مستحيل هذا خارج معلول بلا عله المعلوم الامتثال العله الامر انا اذا صليت الظهر لان الله هو العجاله اذا دخل وقت الصلاة الظهر تجب الصلاه فاذا امتثلت فقط الامر مره ثانيه امتثلت وجد المعلول باي ان بأي باي عله لان انتهى امر منطقه فاذا صليت مره ثانيه هذا معلول هذا امتثال والامتثال غرض محلول خب علته ما هو سقط الأمر من الأول الآن سقط بعد الامتثال الاول فاذا اصلي مره ثانيه هذا حصول معلول بلا عله وهو محال لذلك لا يجوز الامتثال بعد الامتثال أيوة أيوة أيوة في الواجبات سيدنا ما نتكلم عن القبول وعدد القبول نتكلم عن السقوط وعدد السقوط القبول وعدم القبول بيادلها. في يد الله في نعم نعم لا. لا. لا. لا أنت حينما تصلي لماذا؟ لأن الله أمر بالصلاة صحيح؟ لا في ولو لا الكلام, الكلام في القضايا الشرعية نتكلم تفوينا فقط موجود لكن هذا مطلوب من هو هذا التكوين <سؤال> موجود لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. من بعد التصفية ستة الأمور التكوينية هل يمكن وجود المعلول بلا علة يعني يكون عندنا إحراق بلا نا لا يمكن إذا هذا لا يمكن قرر هذا المسألة قريب ولا نقول كذلك لا يمكن الامتحال بلا أمر شرعي من بعد الوجود لا اما قد يمتثل هذا واضح الى هنا طيب هذا واضح وهذا ليس محل البحث هل يذيل هل يذيل اقيانا بالمامور به بما هو مأمور به عن أمر نفسه نعم نعم وهذا ليس محل البحث محل البحث السؤال الثامن وهو وهو نقول هذا؟ هل الامتثال هل الامتثال بالمأمور به؟ بالأمر الاضطراري أو الظاهري يغني يجزي مو عن أمر نفسه عن أمر غيره يجزي لا هذا السؤال للتوضيح المولى يطلب مني امرا واقعيا واقعيا فلا اطيعه لا أمتفلوك. لماذا لا تطعه اما لعجزك لعجزك او لجهل منك من امر ماضك لجهل منك هو اذا المولى امرني الواقع ولا المنتظر ينتقل المولى ليطلب مني الامر الظاهري او الاضرار يقول لي خلص هذا ما سويت هذا ما سويته سويت صار وامتثلت اضطرارا امتثلت ثم زال المعذور ارتفع الجهل. بعد الانتصال ما واضح الواضح لأعيده مرة ثانية أعيده. المولى يقول المولى يقول فلي مع الورو مأمور به بالأمر الواقع ولكني لم أنتثل الأمر الواقع <تصفيق> لم أنتثل إلا لأني معذور أو لأني جاهل مرة بأن أحمر الشرق فينتقل المولى إلى الأمر الاضطرار أو الضار أمرني صليت مع البدل ثم بعد الامتثال الاقترار بول الاقترار بعد الامتثال زال العذر حصلت على المر ارتفع الجهد عرفت الواقع هنا السؤال هل الاتيان بالإستراري هنا بعد الثرك الواقعي يجزي عن أمر غيره يعني عن الأمر الواقعي أم؟ البحث هنا هو بالسؤال الأول سؤال الأول لا هذا إنما هنا الكلام هل الاتيان بالمامور به بالأمر الإستراري أو الظاهري يجزي عن الامر الواقع بعد زواج العذر لا؟ هذا محل البحث ما بين هنا واضح الى هنا واضح البطلب واضح خوف إذن هنا عندنا مسلتان لا بد من بحثه في الاولى هل الاتيان بالمأمور به بالأمر الافتراضي يجزي عن الأمر الواقع او يجزي عن المعمور به بالأمر الواقع أم لا السؤال تحتاج إلى جواب. والسؤال الثاني هل الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقع أم لا؟ فهذا لبحثان بحثان لا بد من بحثه. تبع إلى هنا أكثر بحث صغير، وهو خارج عن البحث لكن أمضون ذكر. يقول ومن خلال ما قلنا عن أن الأمر الم... عن أن المأمور به بالأمر الاقتراري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقع. يقول من هذا الباب من هذا السؤال. تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية وتدخل في بحث غير المستقلات العقلية لماذا؟ لأن البحث هنا في الاجزاء وعدم الإجزاء بحث في في وجود الملازمة وعدم يعني هل يلزم من الامتثال بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يلزم الإجزاء عقلاً؟ هل يلزم الإجزاء شرعاً؟ العقل يبغي يثبت هذه المنازمة عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ فالبحث هنا البحث هنا بحث عقلي من هذه الجهة من هذه الجهة وليس كما فعله البعض بحل الإجزاء في بعض المسائل اللفظيه في بعض كتب الاصول تجدون هذا البحث اول الكتاب يعني مباحث الألفاظ المصنف هنا صلى في مباحث العقل البعض قال لا بحث الاجزاء وعدم الاجزاء بحث اللفظي مو بحث اللفظي كيف بحث اللفظي يعني هاي هذه الالفاظ هل هذه الالفاظ البحث فيها لفظ لف لفظ الاجزاء لفظ الاجزاء ماذا يعني المصنف يقول احنا هنا ما في الالفاظ ما ان لفظ معنى حتى نقول هذا اللفظ يدل على هذا المعنى هل لفظ الاجزاء يلزم لا مو هذا البحث في الاغناء لا بحثنا هنا هل العقل يحكم فتكون المسألة عقليه لا نفضية كما فعل الله صاحب التفاية قدثت الله نفسه الجحية قال كلاما أخرى في بقت إجاء هنا ما قاله كما قلنا لا بعبارة أخرى هل يقتضي ما قال هل يلزم قال هل يقتضي الإثيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي هل يقتضي الإجزاء أم لا ومقصوده من الاقتضاء هنا العلية والتأثير يعني شنو معنا علية والتأثير هل يسقط أو لا يسقط هل يسقط الأمرو هل يسقط الأمر بالانتثال بالم... أم لا يسقط يعني هل يؤثر اثره في سقوط الأمر إن قلنا يؤثر فأصبح يقتضي إن قلنا لا فلا يقتضي صاحب الكفاية أدخلها في مباحث الألفار وليس في مباحث العقلية إله هنا المطلب واضح لولا ما. إذا أكت سؤال. ف... ستطلقوا هالإبارة على الأحفال قام تنهي دون قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة بل يستعين بحكم شرق في احدى مقدمتي القياس وهي الصغرى عادة الصغرى تكون شرعا والمقدمه الاخرى وهي الكبرى مثاله حكم العقل بالملازمه بين وجوب المقدم شرعا وبين وجوب المقدم شرعا وبين وجوب الحكم العقلي الذي هو عباره عن حكم العقل بالملازمه عقلا بين الحكم في المقدمه الاولى الصغرى وهي الصلاه واجبه وبين حكم شرعي آخر وهي وجوب مقدمتها شرعي صغراء شرعي إذا كانت أحد المقدمتين شرعي لا تكون صغراء عقل لكن تكون صغراء عقل الكبرى بكون الأقل لأن العقل يقول وكل كبرى وهذه الملازمة العقلية لها العقل يريد أن اذا إذا وجب شيء شرعا وجبت مقدماته شرعا هذا يقوله العقل وهذا الكلام عبارة أخرى عن الثلاث بين الواجب والمقدمة الكبرى عقلية الصورة شرعية لأن العقل يقول وكل ما وجب شرعان وجبت مقدمته شرعان هذه وجبت مقدمة حكم عقلي هذا حكم عقلي المقدمة الصغرى شرعية الصلاة واجبة الكبرى عقليه نعم وكذلك نقول وكل منك وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسار الأولى بحث الإجزاء وهو من البحوث المهمه في الأصول بحث الإجزاء تصطير يعني مقدم لا شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به أو بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب يعني المغمور به واقع أو ظاهر أو الطلاب أي أتاب بالمطلوب على طبق ما قمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط الشرعية أو العقلي شرائط شرعية مثلا المضوء هذا من السلوك عقلي يعني الفدرة مثلا الفدرة فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو, أو ظاهريا خب أيها المطنس في هذا الأمر أكو خلاف يقول وليس في هذا خلاف بل ولا يمكن أن يقع فيه الخلاف وكذلك لا شك ولا خلاف في هذا الامتثال على تلك التفث يجزي ويكتفي به عن امتثال آخر لأن المكلفة حسب الفرد قد جاء بما عليه من التفليف صلاة مع مضوء مارك الشارع يجلطل بعد تيمم أنت مأمور في الصلاة مع البدل فإذا امتثل فقط الأمر قد جاء بما عليه من التفليف على الوجه المطلوب وكفى. وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه أمر قلي لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه الأمر وانتهى أمره. ويستحيل هذا معنى الأذن فر الانتفاع. ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه يعني ويستحيل أن يبقى الأمر بعد حصول غرضه وهو الانتفاع. وما كان قد دعا اليه لانتهاء امده امل دعوته بحصول غايته الداعي اليه وهي الانتفاء الا وهو محال فقط الا اذا جوزنا المحال سيدنا الجديد وهو حصول المعلول بلا علم. اذا قلنا هذا يجوز فالانتفاء بعد الانتفاء من دون أمر يجوز <تصفيق> اذا قلنا حصول المعدل بلا عله لا يجوز فالامتثال بعد الامتثال ايضا لا وقع الخلاف هذا السؤال الثاني وانما وقع الخلاف او يمكن ان يقع الخلاف فاين فيما اذا كان هناك أمران. امر امر اولي واقعي لكن المختلف لم يمتثل لم لماذا إما لتعذره يعني ما أو لجهره خذ ثم أمر آخر سيدنا حتى هم لا تدعلي وأمر ثانوي إما افتراري أو ظاهري وأمر ثانوي إما افتراري في صورة تعذر الأول أو ظاهري في صورة الجهل بالأول فإنه إذا انتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الأقتراري أو الظاهر ثم, ثم زال العذر والاقتراري هذا الانتثال يجدع الواقع لولا هذا نحن بالبعض ثم زال العذر والاقترار أو زال الجهل وانكشف الواقع فح الخلاف هنا في كفاية ما أتى به امتثالاً للأمر الثاني يعني الاقرار او الظاهري عن امتثال الامر الاول اللي هو الواقعي واجزائه عنه اعاده في الوقت وقضاء في خارج الوقت ولأجل هذا عقدت هذه المساله يعني مساله الاجزاء وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازم فقط نبحث في هذه عقلا بين الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري او الظاهري وبين الاجزاء والاكتفاء به عن امتثال الامر الاول الاختيار الواضح وقد عبر بعض يقتضى صاحب الكفاية وقد عبر بعض علماء الاصول المتاخرين عن هذه المساله بقوله هل على وجهه يقتضي الاجزاء أو لا يحتضي والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير. يعني أي أنه هل يلزم عقلا من الاعتيان بالمأمور به سقوط التخيص سقوط عدم السقوط لا أولاً أداءً وخضاءً لا ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب المنازمات العقلية على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية ولا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ لأنه ليس عندنا لفظ ومعنى لأن ذلك ليس من شؤون الجلال اللفظية وعلينا أن نعقد البحث في بقامين الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الابتراري عن الواقع الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِيَ الصَّاحِينَ <تصفيق>